يدبر الأمر مِنَ السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره नतिं mm म्म -hmm.